بُوكتو. 50. خمسون. خمسون. في المسبح. في المسبح. تنان اليوم. الجو حار اليوم. مننا كويم هالين؟ هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ هل واتقومين أويمان؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ أنك سنلا بيهتة. هل معك منشفة؟ هل معك منشفه؟ اونكو سينولا اويما هوسوت هل معك مايور رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ اونكو سينولا بوكو هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ اوساتكو هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ أشادك شوكلتا. هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ أشادك هيبا تافيتا. هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ ميس سأسويه كون. أين الدش؟ أين الدش؟ ميس سبوكه وانهون. أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين نظارة السباحة؟ هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ هل الماء بحرستا؟ هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ مين و parallels؟ أنا بردان. أنا بردان. ليان كل الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. لحد من الماء. سأخرج الآن من الماء. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.